رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن سبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من مريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة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 ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إننا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار